الله أكبر،, أكبر فافرحوا بعطائه، واستبشروا بالأجر يوم جزائه، يا صحبة القرآن حانت اللحظة فيها نحس بفرحة القراء. وتحقق الحلم الجميل بختمة تسمو مشاعرها بصدق بكائي لما قرأنا الناس آخر سورتي فرحا بفضل الله ذي الآلاء في معهد أجسادنا، فالكون يشكو من عظيم بلاء، وغدا يقال لنا قرأوا بترنم، قترتقول مرتب الكرام، شهيد البيان هنا مسيرة حفظنا. والكون أبصرنا مع الصلاة في نصف شعبان أتى ما إلى إحسانه والنور في الأرجاء باء البهية في البيان تميزت. فيهاءها والنور حرف الباء، عماني مرة والبيان يضمنا في أسرتين وتكاتفين وإخاء، في الفضل وثم لشيخة كانت لنا كالأم للأبناء هذه يا الزهراء نور عيوننا من ذا يجازي زهرة بعطائي لو أنني فيها كتابت قصائدا لم أعطيها حقا من الإطراء ولقد تحملت الكثير لأجلنا وبها بلغنا قمة الإعلاء نظل ندعو الله طول حياتنا فمن الوفاء لها كثير دعائي هيفاء قلب نابض بحضورها يحيى البيان ببهجة وضياء هي من سمت بالجود وهي كريمة بجميل قول طاب في الأرجاء يا أخت روحي أنت بهجة قلبنا وبك الوقار سما إلى العلياء وإليك يا ذات الرزانة سارة أهديك بالأخلاق ورد ثنائي وخليلة القلب المحبة فاطم منها تضيء مدائح الحكماء وجبينها قد شع من أخلاقها تحيا بجبر خواطر الرفقاء ونجاح صوت بارع مترنم مثل المآذن أسمعت بندائي بعطائي واستفشروا بالأجر يوم جزائي يا صحبة القرآن حانت لحظة فيها نحس بفرحة القرآن وتحقق الحيول الجميل ختمت تسمو مشاعرها بصدق بكایی و بوصف الهولو كم تطيب حروفنا هي حلقت كالطير وسط سمائی وبثغر فاطمة تطيب تلاوة لما أتت مع روعة الأصداء ومنيفة هي للجميع سعادة صدقت مشاعرها بغير ريائي أما الجماع بشاشة وبراءة والقلب طاب برقة ونقائي ومنيرة هي بنت قاسم رحمة للروح تهدينا حقيقة دوائي إثراء أنت من العطايا نعمة فترن جلسا جنك من بلاقي اما المنا فطموحه وحريصت وفؤادها روحك رحب كرحب سمائي ورزانة تمد حب السماحة كلها ولخولة ضحك المدى بهناي وبطيب نورا بنت فهد عطرا راحنا لما سمت بحيائي وسمية بنت العبيد شغوفة الخير ترقى علمها بذكائي وختام محب للجميع تعاون وتفاؤل في الليلة الظلمائي وأميرة الآداب لطفها طلن وعبير عطر الورد للأرجاء وسويت في سكونها قد حلقات وتميزت بالصمت والإصغاء واليوم يجمعنا الإله لفرحتي بعد انتظار الحلم بعد عنائي هذه الحروف نثرتها بمدامعي فترتبت في أحرف الشعراء عماني مرى في البيان ك لحظة والله أكرمنا بخير عطائي مهما ابتعدنا فالقلوب بوصلها تحيا ويسمو وصلها بوفائي تظل ذيك لكم مدى أزماننا ويظل مع هر ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود